وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم اخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم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 من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإننا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 الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم إن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 أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم انظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا والزماوات والأرض واختلاف الليل والمآل والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل, وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 يا أيها سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم ايا تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله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 اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا عذاب اليم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 بعيد. ليس البراءت والوجوء قبل المشرق والمغرب ولكن البر, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى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 والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحما فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة هي أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين, الوصية للوالدين وَالْأَقْرَبِينَ بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فَإِنَّمَا إثمه على الذين يبدلون إِنَّ الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فمن كان منكم مريضا أَوْ على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فِدْيَةٌ طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فِيهِ فيه القرآن ودل للناس وبينات من الهدى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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا على ما أداكم ولا لكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الذاعي فليستجيلوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لَكُمْ لكم الصِّيَامِ الصيام الوافة إلى نسائكم هم لباس لكم لِبَاسٌ لباس لهم علم الله أن كنتم تختامون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وبتروا ما كتب الله لكم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 لذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهى فلا عدوان إِلَّا على الظالمين الشهو الحرام بالشهر الحرام والحومات قصاص فَمَا نَهَتْ عَنْكُمْ فَتَدْعُوا عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا تَدَاعَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ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 ولا تحيقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهاديهم حلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففديا ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الادى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كاملن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 فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا فِي في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا خَيْرَ خير الزاد التقوى واتقوني أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا أظلم من ربكم فإذا فضتم من عرفات فذكر الله عند المشار العراق وذكروا كما أداكم وإن كنتم من قبل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 فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولا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 وَإِذَا تولى سعى في الْأَرْضِ ليفسد فيها ويهلك الحرث والمس الله لا يحب الفساد وَإِذَا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم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 إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين فبعث الله مبشرين ومنذرين وانزل معهم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 وأنزلوا حتى, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجادوا في سبيل الله أولئك أولئك يارجون رحمة الله والله غفور رحيم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نية وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد تطاع فتشكر وتنصى فتغفر تشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم عطيتك أعظم العطايا وأنا وجاهك أعظم أجوك الكرم النجوم نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجهل عليك نسألك يا رحيم إلا رحمتنا نسألك يا غفور إلا غفرت لنا نسألك يا حليم إلا سترت علينا اللهم إنا نسالك أن تجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك أن نكون من أهل النار اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك مخبتين لك اواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجد دعوتنا وسدد حجتنا واهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور علينا قرورنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامه وجعلنا في الآخرة من الآمنين على شر المتقابلين واحشغنا في زمرة المساكين وجعنا معقاة من نبيين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نسألك نسألك عيشة نسالك عيشه هنيه وميته ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن وسائر صنوف المحن اللهم امنا في بلادنا وول امورنا خيارنا اللهم اصرف عن مصرنا كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين اللهم ولي علينا من يحكمنا بكتابك الكريم وبسنة نبيك الأمين وردنا إليك ردا جميلا وجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين اللهم جعلنا ممن دعاك فاجبتا وممن سالك فاعطيت بفضلك واحسانك وجودك وامتنانك يا رحيم ارحمنا يا غفور اغفر لنا يا حليم استر علينا ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله